الرد على حجج المبتدعين وتفنيدها و إ ل ى القارئ الجواب عن تلك ا ل ش ب ه فنقول أ و ل ا ليعلم القارئ أ ن التوسل ب د ع ة ليس بكفر و إ ن م ا الكفر هو ا ل ا س ت غ ا ث ة برسول الله أ و بغيره كما مر ة غير م ر ة وثانيا ليس في التوسل ب ا ل أ م و ا ت حديث صحيح أ و حسن وكل ما يريدونه اما ضعيف أ و موضوع أولا ف أ م ا حديث الاحتجاج بتوسل آ د م فقد سبق الجواب عنه ثانيا وأما حديث اللهم إني أسألك اللهم حديث ح إني ب قال س الحافظ ئ ي ضعيف ن فإنه قال ا ل الهيثمي في مجمع الزوائد هذا اسناد مسلسل بالضعفاء ع ط ي ة وهو العوفي وعلى ا والفضل الموثق والفضل الموثق ل ل كلهم ف ض ض بن بن بن مرزوق ف و ع تسليم ي أ ن ه م خ ت ل ف في الفضيل بن مرزوق فضعفه ابن حبان والنسائي و أ ب و حاتم ووثقه ابن معين قال في هذا الحديث عن عطي العوف ي ف إ ن الجرح مقدم على التعديل على أ ن ن ا لو سلمنا ب ص ح ة الحديث ف إ ن ا لا نسلم أ ن حق السائلين مخلوق إ ذ حقهم هو إ ج ا ب ة الله و إ ع ط ا ؤ ه م سؤالهم وهما, صف وهما صفتان له تعالى فحق الخلق قد يكون ص ف ة من صفات الله قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثالثا والجواب عن حديث ف ا ط م ة بنت أ س د أ ن ه ضعيف أ ي ض ا ف إ ن فيه روح بن صالح المصري وهو ضعيف وعلى فرض تسليم صحته فحق ا ل أ ن ب ي ا ء غير مخلوق كما قدمنا في حديث اللهم إ ن ي أ س أ ل ك بحق السائلين بل إ ن ه ص ف ة من صفات الله تعالى وهو نصرته ل ل أ ن ب ي ا ء و إ ر ض ا ؤ ه م و إ ع ل ا ؤ ه م على أ ع د ا ئ ه م رابعا و أ م ا احتجاجهم على ا ل ا س ت غ ا ث ة بقوله تعالى في ق ص ة موسى فاستغاثه الذي من شيعته فما أ س م ج ه من استدلال وما أ ب ر د ه ل أ ن ه ا ا س ت غ ا ث ة حي بحي فيما يقدر عليه وليس في هذا خلاف على أ ن فعل الرجل ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ليس ب ح ج ة و إ ج ا ب ة موسى له وتقريره عليه ليس ب ح ج ة ل أ ن ذلك قبل أ ن يوحى إ ل ي ه وسكوت ا ل أ ن ب ي ا ء قبل بعثهم لا يدل على جواز المسكوت عنه وبعد ذلك كله ليس هو في شريعتنا خامسا و أ م ا احتجاجهم بقوله تعالى ولو أ ن ه م اذ ظلموا أ ن ف س ه م ا ل آ ي ة فالجواب أ ن غايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم و أ ن ه م ليموا على ترك ذلك وليس فيها أ ن ه م طلبوه ولا أ م ر و ا ان يطلبوه وثانيا أ ن ا ل آ ي ة م ع ل ق ة ذلك على إ ت ي ا ن ه صلى الله عليه وسلم و إ ت ي ا ن ه غير م ت أ ت بعد موته إ ذ لا يمكن إ ل ا إ ت ي ا ن قبره ومن أ ت ى القبر لا يقال أ ن ه اتى صاحب القبر إ ل ا على سبيل التسامح والتجوز ثالثا هي و ا ق ع ة م ع ي ن ة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم فمن أ ي ن أ خ ذ ا ل ت ع م ي م في ا ل ح ي ا ة والممات ولو دلت على العموم في ا ل ح ي ا ة والممات لكانت م خ ص ص ة و م ق ص و ر ة على ا ل ح ي ا ة ودليل التخصيص ا ل أ خ ب ا ر ا ل ش ر ع ي ة ا ل د ا ل ة أ ن ا ل أ م و ا ت لا يسمعون ولا يجيبون قال تعالى إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور وفي رواه أو ولد يدعو أو ينتفع الحديث الذي جارية إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح مسلم عمله له أو علم آدم صدقة به من قطع و ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة ومن بعدهم ما فهموا شمولها للموت ولذا لم يدعوه صلى الله عليه وسلم ولم ي أ ت ي إ ل ي ن ا أ ن ه م دعوه بعد الموت كما قد أ ت ى إ ل ي ن ا أ ن ه م س أ ل و ه الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم حديث القليب تعلق القبوريون ا ل م ب ت د ع و ن بحديث القليب أ ن الموت يسمعون ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ا ب عمر ما أ ن ت م ب أ س م ع لما أ ق و ل منهم وبحديث و أ ن ه ليسمع ا ل آ ن قرع نعالهم إ ذ أ ت ا ه الملكان فاحتجوا على س م ا ء ا ل أ م و ا ت بهذين الحديثين و إ ذ ا كانوا يسمعون فيجيبون ا ل د ا ئ ي ن لهم والمستغيثين بهم فيقضون حوائجهم وينال المستغيث بغيته والطالب منهم ضالته وقصده كما استدل بذينك الحديثين على ندب ق ر ا ء ة ا ل أ ح ي ا ء على ق ب و ر الموتى والجواب أ ن حديث القليب وقع م ع ج ز ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوارق العادات لا يقاس عليها فكيف والله يقول وما يستوي ا ل أ ح ي ا ء ولا ا ل أ م و ا ت إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور و أ م ا الحديث الثاني فالجواب أ ن ه مقيد بتلك ا ل س ا ع ة التي س ي أ ت ي ه الملكان وليس سماعه في كل وقت و إ ذ ا أ ر د ت هذا البحث لتروي غليلك وتشفي عليلك فارجع إ ل ى ر س ا ل ة ا ل آ ي ا ت البينات في عدم سماع ا ل أ م و ا ت للعلام ا ل أ ل و س ي رحمه الله و أ م ا قولهم لا فرق بين ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت في جواز التوسل و ا ل ا س ت غ ا ث ة وما ثبت ل أ ح د المثلين ثبت ل ل آ خ ر وقد قبورهم والتوسل وبالشهداء والأولياء فالجواب مقاما المقالة مصادمة للقرآن الشهداء مصادمة ثبتت الاستغاثة الأنبياء بهم فجازت حياة صريحا في لأنهم أعلى أن من هذه ل أ ن ا ل ق ر آ ن يقول وما يستوي ا ل أ ح ي ا ء ولا ا ل أ م و ا ت إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور ويقول ف إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إ ذ ا ولوا مدبرين فسبحان الله الذي أ ع م ى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجل الدجاجله المضلين حتى سووا بين ا ل أ ح ي ا ء والميتين بل قالوا إ ن ا ل أ ر و ا ح بعد م ف ا ر ق ة ا ل أ ج س ا م ب ا ق ي ة وتتصرف التصرف التام فعلى عقولهم العفاء والدمار فما أ ج ه ل هؤلاء وما أ ك ف ر ه م فلو كانوا أ ح ي ا ء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أ م و ا ل ه م وتزوج نسائهم ب ا ل ن س ب ة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم و إ ن ا نرى الميت يهان و ي و ط أ وهو لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه أ ت ر ا ه رضي لها الهوان ولا أ ظ ن أ ن سمع الناس أ ب ط ل من هذا الكلام و أ ف س د من هذا القياس سابعا وقولهم إ ن ا ل أ ر و ا ح تتصرف بعد م ف ا ر ق ة ا ل أ ج س ا م ل أ ن ه ا ح ي ة فكلام باطل و أ ي تصرف لها وهل يلزم من حياتها أ ن تكون ق ا د ر ة م ج ي ب ة للمستغيثين والسائلين ولو جاز لنا أ ن نستغيث بهؤلاء ل أ ن ه م أ ح ي ا ء جاز لنا أ ن نستغيث ب ا ل م ل ا ئ ك ة الذين لا خلاف في حياتهم وبالحور والولدان وبرواح الكفار وبالجان ل أ ن ه م أ ح ي ا ء سبحانك هذا بهتان عظيم لا يقول هذا إ ل ا من سفه نفسه وتجرد من عقله اللهم اهدهم إ ل ى س ر ا ط الحق والطريق المستقيم ث ا م ن ا وأما حديث إ ذ ا أ ع ي ت ك م ا ل أ م و ر ف إ ن ه مكذوب ومن, ومن وضع ا ل ز ن ا د ق ة الذين قصدوا إ ف س ا د الدين تاسعا وحديث ت و س ل بجاه موضوع لم يختلف في وضعه اثنان ولا ريب عند المسلمين جميعهم أ ن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا و أ ن ه أ ف ض ل ا ل و ر ا ء وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل و ا ل ا س ت غ ا ث ة به و إ ن كان ا ل أ ن ب ي ا ء أ ح ي ا ء في قبورهم ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة لا يعلمها إ ل ا الله ل أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة لا تقاس ب ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تعطي أ ح ك ا م ه ا ف إ ذ ا جاز أ ن ن س أ ل ه صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء ب أ ن يطلب لنا من الله قضاء ح ا ج ة أ و غفران ذنب فلا يجوز بعد مماته أ ن ن س أ ل ه قياسا على حياته الدنيويه ة في ا ل ا كثيرا من ذوي البداء والضلال م من وحيث ذوي والصالحين الأنبياء أن من والدعاة إلى عبادة الأموات من الأنبياء والصالحين يشاغبون في حياة الأنبياء والشهداء ويزعمون أن حياتهم كالحياة الدنيوية ي أ ك ل و ن ويشربون وينكحون كسائر أ ه ل الدنيا وبناء على ذلك جوزوا ا ل ا س ت غ ا ث ة بهم في الشدائد والملمات بل وندبوا إ ل ى ذلك وضللوا من ينهى عن ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت ويجعلها شركا برب العالمين ونحن نقول إ ن ه ا ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة غ ي ب ي ة لا يعلم كنهاها الا الله فلذا يجدر بي أ ن أ ذ ك ر بعض كلام المفسرين ا ل أ ج ل ا ء في هذا الموضوع ونكتفي ب أ ر ب ع ة من كبارهم ليتبين ص ح ة قولنا وبطلان قولهم و إ ل ى القارئ بيان ذلك قال العلامه بن جرير في تفسيره تحت قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون يعني الذين قتلوا ب أ ح د ى من أ ص ح ا ب رسول الله يقول الله ولا تحسبنهم يا محمد أ م و ا ت ا لا يحسون شيئا ولا يتلذذون ولا يتنعمون ف إ ن ه م أ ح ي ا ء عندي متنعيمون في رزقي فرحون مسرورون بما آ ت ي ت ه م من ك ر ا م ة وفضلي وحبوتهم من جزيل ثواب وعطائي ثم ساق أ ح ا د ي ث و آ ث ا ر ا نحو من عشرين حديثا و أ ث ر ا م ن ه ا عن مسروق بن ا ل أ ج د ع الذي أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه قال س أ ل ن ا عبد الله بن مسعود عن هذه ا ل آ ي ا ت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا ل آ ي ة قال إ م ا أ ن ا قد س أ ل ن ا عنها فقيل لنا إ ن ه لما أ ص ا ب إ خ و ا ن ك م ب أ ح د جعل الله أ ر و ا ح ه م في أ ج و ا ف طير خضر ت ر د أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة و ت أ ك ل من ثمارها وتاوي إ ل ى قناديل من ذهب في ظل العرش فيطلع الله إ ل ي ه م إ ط ل ا ع ه فيقول يا عبادي ما تشتهون ف أ ز ي د ك م فيقولون ربنا لا فوق ما أ ع ط ي ت ن ا ا ل ج ن ة ن أ ك ل منها حيث شئنا ثلاث مرات فيطلع فيقول يا عبادي ما تشتهون ف أ ز ي د ك م فيقولون ربنا لا فوق ما أ ع ط ي ت ن ا ا ل ج ن ة ن أ ك ل منها حيث شئنا إ ل ا أ ن ن ا نحب أ ن ترد أ ر و ا ح ن ا في أ ج س ا د ن ا ثم تردنا إ ل ى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فيك م ر ة أخرى تفسير بن جرير طبع اخرى ل المعارف وقال الحافظ بن كثير في تفسير الآية د ا ر كثير تفسير في بن ي ب الله ا ل ت ع عن الشهداء بأنهم وإن الشهداء قتلوا في هذه الدار فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار هذه مرزوقة في في حية ثم أ و ر د ابن كثير كثيرا مما أ و ر د ه ابن جرير ومنها ما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د عن ابن عباس قال قال رسول الله لما أ ص ي ب إ خ و ا ن ك م في أ ح د جعل الله أ ر و ا ح ه م في أ ج و ا ف طير خضر ترد أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة و ت أ ك ل من ثمارها و ت أ و ي إ ل ى قناديل من ذهب في ظل العرش الحديث جزء اثنين ابن كثير الأندلس كثير ببيروت جزء طبعة وقال العلامه بن الجوزي في تفسير قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ت بل أ ح ي ا ء ولكن لا تشعرون ذكر سبب النزول أ ن ه ا في شهداء أ ح د ثم قال أ ي لا تقولهم أ م و ا ت لا تصل أ ر و ا ح ه م إ ل ى الجنان ولا تنال من تحف الله ما لا يناله ا ل أ ح ي ا ء بل هم أ ح ي ا ء أ ر و ا ح ه م في حواصل طير خضر تسرح في ا ل ج ن ة فهم أ ح ي ا ء من هذه ا ل ن ا ح ي ة و إ ن كانوا أ م و ا ت ا من ج ه ة خروج الروح ولما استشعر اعتراضا ب أ ن جميع المؤمنين منعمون بعد موتهم فلم ا خصصتم الشهداء أ ج ا ب إ ن الشهداء فضلوا على غيرهم ب أ ن ه م مرزوقون من م ط ا ئ م ا ل ج ن ة وماكلها ومن غ ي ر ه م ع م بما ومن انتهى دون ذلك انتهى. ومن زاد المسير جزء واحد س و ر ة ا ل ب ق ر ة ص ف ح ة 160 ط ب ع ة المكتب ا ل إ س ل ا م ي وقال العلام القاسم في تفسيره نقلا عن البيضاوي وحواشيه إ ن إ ث ب ا ت ا ل ح ي ا ة للشهداء في زمان بطلان الجسد وفساد ا ل ب ن ي ة ونفي الشعور بها دليل على أ ن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ح ي ا ة الحيوان ل أ ن ه ا ب ص ح ب ة ا ل ب ن ي ة واعتدال المزاج و إ ن م ا هي أ م ر يدرك بالوحي لا بالعقل ا ن تامل ه ى من م ح س ن اثنين التأويل الدار أحياء الكتب ت أ العربية جزء طبع كلام ابن جرير قوله إ ن ه م أ ح ي ا ء عندي متنائمون في رزقي وكلام ابن الجوزي فهم أ ح ي ا ء من هذه ا ل ن ا ح ي ة أ ي من ن ا ح ي ة أ ر و ا ح ه م في حواصل طير خضر و إ ن كانوا أ م و ا ت ا من ج ه ة خروج الروح وكلام ابن كثير إ ذ يقول إ ن ه م و إ ن قتلوا في هذه الدار ف أ ر و ا ح ه م ح ي ة م ر ز و ق ة في دار القرار وكلام البيضاوي إ ن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ح ي ا ة الحيوان ف إ ذ ا أ ح ط علما بذلك تبين لك أ ن ما ذهب إ ل ي ه أ ه ل التخريف أ ن حياتهم من جنس حياتنا ي أ ك ل و ن ويشربون وينكحون اعتقاد فاسد ي أ ب ا ه كل ذي عقل سليم فضلا عمن ن تحلى بالعلم و ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة وقوله تعالى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ولكن لا تشعرون وفي س و ر ة آ ل عمران أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون كاف في بطلان ما ذهب إ ل ي ه المبتدعه في إ ث ب ا ت ا ل ح ي ا ة لهم ك ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي و ي ة على أ ن ه قد فسر بعضهم تلك ا ل ح ي ا ة ب ح ي ا ة الذكر الجميل والثناء الجليل وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى أي لا تقولوا هم أموات ضالون قائمون المستقيم وقيل أي في الدنيا ضالون عن الصيراط المستقيم بل هم أحياء بالطاعة بأعبائها وقيل غير المراد الضلال لا بل بالطاعة ذلك إن عن بأعبائها هم هم ولكن خير تفسير لحياتهم ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديثين السابقين وكما سبق في كلام المفسرين و ا ل خ ل ا ص ة أ ن ح ي ا ة الشهداء و ا ل أ ن ب ي ا ء من باب أ و ل ى ح ي ا ة غ ي ب ي ة ب ر ز خ ي ة لا يعلم كنهاها إ ل ا الله سبحانه ولكل دار حكم فلما خرجوا من الدنيا لا يجوز لنا أ ن نطبق عليهم ا ل أ ح ك ا م ا ل د ن ي و ي ة ف إ ذ ا جاز لنا أ ن ن س أ ل الرسول في حياته الدعاء أ و ي س أ ل لنا الغفران فلا يجوز لنا بعد موته أ ن ن س أ ل ه ما كنا ن س أ ل ه في ا ل ح ي ا ة الدنيويه ة ا ن ت ى الهامش وأين هؤلاء؟ وأين من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة التي تنادي ب أ ن ليس لغير الله أ م ر أ و تصرف أ و ق د ر ة في دفع ضر أ و جلب نفع سواء أ ك ا ن نبيا أ م غيره كقوله تعالى قل أ ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضره أ و أ ر ا د ن ي برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقوله قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي ل يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دونه ملتحدا وقوله قل لا أ م ل ك لنفسي ن ف ع ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إ ن أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقومي ؤ م ن و ن إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أ ن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غير و أ ن المعبودات من دون الله لا ت ه ن شيئا و أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أ ن ه سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن و إ م ا م ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين لا يملك لنفسه ض ر ولا ن ف ع فضلا عن غيره وقد وسلم وأنذر أنقذوا قال الأقربين الحديث ثبت النبي بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني نزلت عشيرتك في أنفسكم الصحيح عليه آية يا لؤي يا الله لما النار صلى عن أنه من عبد شمس أ ن ق ذ و ا أ ن ف س ك م من النار يا بني عبد المطلب أ ن ق ذ و ا أ ن ف س ك م من النار يا ف ا ط م ة بنت محمد أ ن ق ذ ي نفسك من النار ف إ ن ي لا أ م ل ك لكم من الله شيئا وفي ر و ا ي ة يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله ف إ ن ي لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يا ص ف ي ة ع م ة رسول الله لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يا ف ا ط م ة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا وقوله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين أ ي نخصك ب ا ل ع ب ا د ة ولا نعبد سواك ونستعين بك في أ م و ر الدنيا والدين ولا نستعين باحد غيرك واذا استعنت فاستعن بالله لو تدبر هؤلاء المبتدئون تلك ا ل آ ي ا ت والاحاديث وراجعوا تفاسير الائمه المحققين على تلك ا ل آ ي ا ت وشروح تلك الاحاديث شروح الاجلاء المعتبرين لعلموا ان توسلاتهم بالرسول او بالانبياء والصالحين ليس لها اصل في الدين وان الاستعانه بهم من الشرك والكفر المبين ولي الله وولي الشيطان كثيرا ما يدعي أ ه ل البدع والضلال وكثير من أ ر ب ا ب الطرق ا ل ص و ف ي ة ب ا ل و ل ا ي ة و أ ن لهم كرامات ومكاشفات يروجون هذه ا ل د ع ا ي ة على السذج والبسطاء ف ي ت أ ث ر و ن بها فتراهم يقفون أ م ا م هذا المدعى إ ن كان حيا ً و أ م ا م قبر المنسوب إ ل ى ا ل و ل ا ي ة خاشعين ومتضرعين ومنهم من ينحني بالركوع إ ل ي ه ومنهم من يقبل ا ل أ ر ض بين يديه ومنهم من يطوف بالقبر وتكثر منهم الاستغاثات وصرف النذور واله... والهدايا إ ل ى ذلك المدعى أ و إ ل ى القبر الذي يعتقدون فيه أ ن ه م ن أ و ل ي ا ء الله ولا يفرقون بين ولي الرحمن وولي الشيطان وبما أ ن هذه ا ل ر س ا ل ة تعرضت لتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة أ ك ث ر من غيره وبرهنت أ ن صرف ا ل ع ب ا د ة كالنذور والطواف والحلف والدعاء و ا ل ا س ت غ ا ث ة لغير الله يكون شركا أ ك ب ر باستثناء الحلف إ ن لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق فيكون شركا أ ص غ ر فلذا استحسنت أ ن أ ب ي ن ن ب ذ ة م خ ت ص ر ة في تعريف من هو الولي ومن يكون وليا ومن يكون وليا الرحمن الشيطان ف أ ق و ل ولله ب ا التوفيق الولي ضد العدو والولاء بكسر الواو وفتحها القرب والدنو والمطر بعد المطر الولي الاسم منه والمحب والصديق والنصير و أ ص ل ا ل و ل ا ي ة ا ل م ح ب ة والتقرب و أ ص ل ا ل ع د ا و ة البغض والبعد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 فنرى أ ن الله تعالى عرف ا ل أ و ل ي ا ء بقوله الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ف ك ل م ة الذين آ م ن و ا يشمل ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتب واليوم ا ل آ خ ر والقضاء والقدر ف ا ل إ ي م ا ن بالله لا يحصل إ ل ا بتوحيد ربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه وصفاته فالذي يؤمن بربوبيته ويشرك في الوهيته كحال الكثيرين والمدعين للولايه من صرفهم كثيرا من العبادات لغير الله لا يكون وليا فالذي لا يصلي او يترك ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ا ع ة ويدعي أ ن ه يصلي في الحرم المكي أ و في حرم الرسول لا يكون وليا بل يكون كذابا ودجالا والذي يرضى ب أ ن ينحني له بالركوع أ و بتقبيل ا ل أ ر ض بين يديه أ و ب ا ل ا س ت غ ا ث ة به أ و بالنذر له أ و يقول للتلميذ إ ذ ا أ ص ا ب ت ك ش د ة فاستغيث به و ا د ع ن ي ف أ ن ا أ ط ل ب من الله أ ن يفرج عنك تلك ا ل ش د ة أ و يعطيك ما تريده ف إ ن جاه عند الله عظيم حتى إ ن بعضهم يدعي علم الغيب حكى لي بعض أ ه ل العلم أ ن سيدا من سادات حضرموت كان معظما وكانت ا ل ع ا م ة تعتقد فيه ا ل و ل ا ي ة حتى بلغ من أ م ر ه أ ن جاءه رجل فقال يا س ي د الشيخ إ ن ابني قد سافر منذ سنين ولا أ د ر ي أ ه و حي أ م ميت ل أ ن أ خ ب ا ر ه قد انقطعت فسكت الشيخ مليا وخفض ر أ س ه وبعد دقائق رفع ر أ س ه فقال دخلت ا ل ج ن ة فلم أ ج د ابنك ودخلت النار فلم أ ج د ه فابنك حي يرزق وبعضهم يدعي أ ن ه رفع سبع السماوات الشداد وبسط ا ل أ ر ا ض ي ن وبعضهم يقول إ ن ه ي أ خ ذ علمه من اللوح المحفوظ وبعضهم يدعي أ ن ه لا يفارق الرسول لا في اليقظه ولا في المنام و أ ن ه ي س أ ل الرسول فيما يشكل عليه ولا يعتبر علماء الفقه والحديث ويقول هؤلاء أ ه ل الظاهر ونحن أ ه ل الباطن وهم عندهم القشور ونحن عندنا اللباب و أ م ث ا ل هذه الدعاوي ا ل ع ر ي ض ة ا ل ط و ي ل ة ك ث ي ر ة فضلا عن اعتقاد بعضهم بالحلول و و ح د ة الوجود ويعني أ ن الخالق والمخلوق واحد كقول بعضهم الرب عبد والعبد رب وليت شعر ي من المكلف فقل لي بربك أ م ث ل هؤلاء يكونون أ و ل ي ا ء لله كلا و أ ل ف كلا بل هؤلاء أ و ل ي ا ء الشيطان ل أ ن ه م لم يؤمنوا إ ي م ا ن ا كاملا فقد شرط الله لثبوت ا ل و ل ا ي ة شرطين أ و ل ا ا ل إ ي م ا ن و أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن هي ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم ا ل آ خ ر والقدر ثانيا التقوى و ر أ س التقوى اتقاء العبد الشرك بالله العظيم ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر ومن التقوى الائتمار ب ا ل م أ م و ر ا ت ا ل ش ر ع ي ة والانتهاء عن المنهيات فإذا كملت هذه الأوصاف في فهو فإن هذه العبد الولي ولا السيئات عنها هذا لا يقدح في ولايته كملت منه بمعصوم لله ولأن الولي تصدر ويتوب بأس أن يقدح في بعض ليس بمعصوم ولا اصمه ل ل أ ن ب ي ا ء والرسل فقط ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف ح ق ي ق ة هؤلاء المدعين ل ل و ل ا ي ة و أ و ل ئ ك ا ل ج ه ل ة ا ل م ت أ ث ر ي ن بهم ف ق ر ا س ي ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء ولا ريب أ ن أ ف ض ل أ و ل ي ا ء الله هم ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء هم المرسلون و أ ف ض ل الرسل هم أ و ل و العزم و أ ف ض ل الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل هم أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم و أ ف ض ل ه م الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة ثم أ ه ل بدر ثم أ ه ل ا ل ش ج ر ة ثم التابعون ثم ت ا ب ع ا ل ت ا ب ع ي ن كما جاء في الحديث خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقل لي بالله هل نقل عن أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن ه يعلم الغيب باستثناء الغيب الذي يوحي به الله إ ل ي ه قال الله تعالى إ خ ب ا ر ا عن نوح ولا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ة ولا أ ق و ل إ ن ي ملك ولا أ ق و ل للذين تزدري أ ع ي ن ك م لن يؤتيهم الله خيرا الله أ ع ل م بما في أ ن ف س ه م إ ن ي إ ذ ا لمن الظالمين هذا يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ابنه يوسف ولم يعلم ما جرى على يوسف حتى جاءه البشير ف أ ل ق ى قميص يوسف على وجهه فارتد بصيره وهذا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان ي س أ ل في بعض ا ل أ ح ي ا ن عن بعض ا ل أ ش ي ا ء فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي حتى في المسائل ا ل ت ا ر ي خ ي ة ك ق ص ة الخضر وموسى وذي القرنين انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي على بقية